قَوَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ Yeah. Yeah. ओइंग na ka law pode kit ta مات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كانوا وإن كذوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره لتفتري علينا غيره وإذا لتفتري تَخُذُكَ خَلِيلًا What the One جيني مخرج صدق. رحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا رحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار رحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا إذا مسه الشر كان يئوسا <تصفيق> وإذا I'm so ثم لا تَجِدُ ثُمَّ مَا تَجِدُ الكَوِي كير فلق الله نون